ফির হুম অস্ত ফিরুম ই চৌ ফির হুম সদাইন মর সদিউল রি কবি হুম চ করি মরু ও দিল কৌমি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 قُلْنَا رُجَهَنَّا مَا أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عدوا বিলক দি ولا, ولا تقم على নদী ই هُمْ كَفَروا بِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَماتُ وَهُمْ فَاسِقُ وَلَا تُعْجِبَكَ أَموَالُهُم وَأَولادُهُم إَِّ ماَا يُريدُ اللهَّهُ أَي وَعَذِبَهُم بِهَا فِ الدُّيياَا وَسَذْهَ قَأَنفُصُهُم وتذهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنذلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله اتأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين